وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيان لو كانوا يعلمون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 وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ا ل م م قُلِ الْبَتْرُ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 يَصُرُّ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ